تلك آيات الكتاب الأبير نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فزرعوا غلافا في الارض وجعل اهلها شيا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم يذبحوا اناءا او يستهين نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استطعفوا في الأرض ونجعلهم ولجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 فَقَالُوا آدُفِتْرَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ أَدْوَرٌ وَحَزَنًا إِنَّ فِتْرَاوَ وَهَامًا تَوَجَّهُنُ دَهَا كَانُوا خَاطِئِينَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُمْ فِتْرَونَ قَفَتْ عَيْنِيَّ لَنَا كَلَّا لَا تَقْتُلُونَ لَا تقتلوه نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح بهادهم لموسى فارغا إن كادت لتبدي به إن كادت لتبدي به لولا أربطنا لنا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل لدنكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فَأَوْتَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَسَّنَّاهُ حُكْمًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ كُنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ودخل المدينه على خيل غفله من اهلها فوجد فينا رجلين يقتتلان هذا من شيعتي هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو وضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنت علي فلن أكون ظهيرا للمجهبين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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني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 يسكون. ووجد من دونه ممرتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما, فسقى لهما ثم فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ يزي عن جار سقيت لنا فلما جاءه قص على ان قال لا تخف قال الا تخف نجوته من القوم الظالمين قالت احدا وما يا ابت استاجره ان خير من استاجره قوي الهم قال إني أريد أن أنكهك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك تجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله لنا ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا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 وما نودي من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الوادي الأيمن في البقاة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقغل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واطمم إليك جناحك من الرهب ذانك فضل هنان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلته منهم نفسا فاخاف ان يقتل مني لسانا أرسله معي رد أن يصدق لي إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا بآياتنا My God الصرح يعلي اضطنعنا الىه موسى وانني اظن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وانو انهم إلينا لا ي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 من المقهوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين يرحمتن من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قملك عنهم لانهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول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 قالوا ان بكم الكافرون قالوا سحران تظاهروا قالوا ان في كل قل فاتوا بكتاب إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم, فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغيره تبع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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة استيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم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 خطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليه يجبا كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا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 حُزُنًا يَتْرَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا إِنَّ وَأَهْلَهَا الخير وابقى افلا تعذن افمن وعدناه وعدا حسنا افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كما متاع الحياه الدنيا يوم مِنَ من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ دعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورؤوا العذاب ورأوا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا سبحان الله سبحان الله وتعالى أما يشيكم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 ايمان من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم بضيا افلا تسمعون قل ارايتم اذا جعل الله عليكم انها مصدا من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تنصرون وبالرحمته جعل لكم الليل عمها ولتسكنون اني जब تظلم من ظلمي ولعنكم تشكرون ولعنكم تشكر قُلْ نَحْنُ نُظْهِرُ لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَأَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ وَ اينا هم من الكنوز ما انما فاتحه ما انما فاتحه هنهنئ بالعصره للقوه اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وفتق فيما اتاك الله الدار الاخره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 يعلم أن الله قد أَهْلَكَ من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل يَا لَيْتَ قَوْمَهُ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ رَنَا يَا لَيْتَنَا مِثْلَ مَنْ أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أوتوا العلم ويلكم وَيَنَكُنْ سَوَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ بِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُنَقَّهَا مَن كان له من فئة ينصره من دون الله تما كان له من فئة ينصره من كان من المنتصرين واصفح الذين تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون الله هو سطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لِهُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا في الأرض ولا فسادا. وَنَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين أمنوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مهاد هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة, إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا لا تَكُونَنَّ نَظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ نَظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِنَّهُ وَجِهَاء كُلُّ شَيْءٍ هالك shay'an hamik illaw wajha lahu al